صفحة علمية حياة الشيخ الألباني كلم عن قضية الإرجاء كلم عن قضية الألباني والتصحيح والتحسين كلم عن قضية الألباني والعجمة يعني في لساني، قضية الألباني وكونه ظاهري المذهب والفقر هذه المسائل المهمة جدا في ترقام الشيخ المهم الألباني صفحة أخرى قلت وقائع من حياة الشيخ رحمه الله تعالى قلت وحياة العلماء سرية وسرية جدا قدم البحث لا بأس عليه قدمه ولو ستون صفح حالات العلماء سرية جدا يا ولابد فعلا من قراءة سير العلماء والانتفاع بها وأنا واحد من الناس أقول لازلت أن تفع بسير العلماء جدا وتأخذ منها حكما ومواعز وتربويات وخص حياة العلماء الذين كانوا مليء مليء الأسماع والأبصار ولعلي أذكر لكم قصة طريفة يعني من عندي شق الشعراوي كده بعد النهضان أشعر في أن حياة العلماء فيها يعني سريعة وسريعة جدا تفضلوا الله الله الله الله الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد لا اله الا الله رسول الله لا ايام مسوطه ايام مسوطه ايام مسوطه ايام مسوطه ايام مسوطه ايام مسوطه ايام مسوطه الله اكبر الله رحمه الله حكى قصه طريفه عن ابيه أنه هو في مرة في السنة الدراسية في الكلية كان قد تعصر الشيخ صيط يعني فأبو جاءه قال ماذا فعل قال أنا صيط يعني رسبت في الامتحانات قال له يا ابني أنا عارف أنها مش نافعة من الأول فقلوا ليه؟ قال لأن الفلوس اللي تتصرفت عليك في السنة دي كلها كانت من الربا يعني هذه إسقاط عجيب جدا من أبيه شوف ما لاما ولده أنه هو إيه ونحن لا ننفي مسؤولية الولد في أنه إيه في إنه صح ولا لا أنه لم يستعد الامتحان جيدا لكن الأب نظر إلى ما هو أبع وده يدعونا إن احنا ننظر في الأسباب الشرعية خن. ما ننظرش في الأسباب الإيه في الأسباب المدية وفق شوف سيد كان يصيبها الصداع فتقول هذا من من الزنوب وما يغفر الله اكثر فقه ابيه وانا اعتقد ان احد الاسباب التي اكتسبها الشيخ شعره من ابيه رحمه الله وعاف الله عنه انه اخذ من ابيه هذه المسألة مسألة العقل الشديد والفقه الشديد والاسقاط العجيب هذا على الواقع وطبعا درس للشيخ في مسألة الربا لن ينساه عمره أي بعد كده ما يقربش منين ما يقربش من الربا ما يقربش من أي ضرهم ربا رحمه الله تبارك الله فكذلك حياة العلماء سرية وملئة حياة الشيخ الالباني سرية الوقائع من على سنة أن الشيخ الالباني رحمه الله تعالى حكى أنه مره مرة كان في طريق بسيارته رحمه الله تبارك وتعالى فسيارته يعني نزلت فين في حفرة فقدم عليه رجل فقال يا ساتر فأخرج الشيخ رأسه من الليل من نافذة السيارة قال له قل يا ستير قل يا ستير يعني هذا في الموقف هذا الحرج لا زال يدعو إلى من إلى الله عز وجل ولا زال يرشد الناس فلم ينشغل بحاله عن حال من عن حال الناس وهذا هو الداعية الداعي الحق الذي يبيع ماذا نفسه لمن للدعوة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فلم يعبى بحال من أن سقطت سقط في الحفر وإنما الأولى عنده تصويب ماذا تصحيح عقيدة هذا الرجل وتصويب لسانه حتى ولو كان ذلك في كلمة الفائدة الثانية قول الناس عند مثل هذا يساتر هذا خطأ شائع وخطأ شنيع كمان شائع شنيع لأنه ساتر هذا ليس من أسماء من ليس من أسماء الله عز وجل حتى تستغيس به وقد قال تعالى ولله الأسماء الحسن فادعوه بها وغالبا في اللغة لا تطلق كلمة ساتر إلا على ماذا إلا على الجمال الذي لا حياة فيه والله تعالى حي قيوم وثالثا لأن يا ستير أبلغ وقد ضبطها بعضهم ستير على وزن فعيل وهذه معروفة أنها من أوزان المبالغة فهي أبلغ هي أبلغ في المعنى ورابعا هي السابتة في الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير فهذه هي الفائدة الثانية المستفادة أما الوقع الثاني في حياة الشيخ الألباني فذكر أنه في بعض مدارس السورية كان يدرسهم مدرس نصراني فذكر الثوره وكذا يقولون ثوره وإن كنت لا أستحب بلفظته ثوره هذه وخل بالك من المصطلحات دي مسألة مهمة جدا خاصة المصطلحات دي يعني ببراء أهداف سياسية لما اليهود يقول لك وزير الدفاع الإسرائيلي ده وزير دفاع ولا وزير حرب ولا وزير قتل لما اقول لك الاستيطان استيطان يعني معناه ان ده وطنه يقول لك الاستعمار ده استعمار ولا ده استخراب جاي يستخرب بلد وياكل خيراتها فنخلي بالنا يا من هذه المصطلحات زي زمان يقول لك ايه هوجه عرابي هوجة الرجل كان هايق يعني ولا ايه شوف التعبير يقول لك هوجه عرابي نخلي بالنا من هذه المصطلحات لانها مساله مهمه جدا زي مع سبيل المثال لك فلان ده انسان انسان القران قال ولم ير الانسان و خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين ولو جئت للواحد يا بني ادم اصدق يعني طبعا اقول لك يا بني من ابن ادم ولقد كرمنا بني ادم ده رب العالمين ذكر اسم ادم في معرض اليه السناء والمدح فنخلي بالنا يا من هذه المصطلحات مساله مهمه جدا فالمهمجي يمدح الثوره الوهابي فبعض التلاميذ الجاهل قاعدين في اخر الفصل فبيقول له ايه هو الاستاذ بقى وهابي استاذ بقى ايه وهبده نصراني يا وهذا يوقفنا على شيء واحد خطوره مثل هذه المصطلحات على كلمه وهابي أصبحت كلمة لها معنى عند الناس الشزوس مع كلمة تعني عند الناس مذهب خامس باطل بل وصل الحال ببعض الناس يعتقد كلمة وهابية سبحان الله في الوقت اللي بنسمع إيه الشيعة مذهب خامس لكن نجري تكلم لك الوهابية مذهب خامس سبحان الله رضيتم بالشيعة مذهبا خامسا ولم ترضوا بالإيه بالوهابيه ونحن نسمع اليوم دعوات بتقول لك تدريس مذهب الايه الشيعة لانه مذهب خامس و... يعني تدرسوا للطلبة في المدارس ان المتع حلال ها وانها جائزه شرعا وان من تمتع بامراه مره له مرتبه الحسن فانخلبلنا مساله المصطلحات زي كلمه وهابي هذه التسمية او هذا المصطلح في حقيقته مصطلح سياسي وليس مصطلح شرعي بسببه إن الدولة التي تولت القضاء على ما يسمى بالثوره الوهابية هي من هي مصر محمد علي وأولاده معروف أن بعض أولاد محمد علي قتل في قتل في الحروب هناك مع أتباع محمد بن عبد الوهاب حتى ذهب. ابنه بنفسه الاكبر ابراهيم وقاتلها حتى جاء بعبد الله بن سعود الى ماذا الى مصر اسيرا وهو قائد الدعوه ثم ارسله الى الاساتانه فتولت الاساتانه شنقه فللخلاف او كان خلافا سياسيا ملوش علاقه بالناحيه الايه ولذلك يعجبني ما فعل بعض الطلبة هناك في سوريا ايضا مع مدرس كان كلما يتكلم الوهابية أعداء الله أعداء الدين أعداء الرسول فجابوا كتاب لمحمد بن عبد الوهاب وقطعوا جلدته الخارجي، واعطوه للاستاذ اقرأ هذا الكتاب وقل لنا رأيك فيه فقرأ الرجل فجاء في الحصة التالية أخذ يسني على من على الكتاب ويسني على مؤلفه فقالوا لا هذا محمد بن عبد الوهاب الذي كنت تسب وتشتم ايه هذه الحقيقه الثانيه بل كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه انت لو جيت قلت الواحد كده هل يجوز ان نقول يا بدوي يا شعران يا كذا يقول لك لا احنا نقول يا رب يا الله طيب هل يجوز ان ننزر لمقبور او نستغيث به او أن نطلب منه الشفاء والعافيه يقول لك لا لا يجوز لا يطلب هذا الا من من طب ما هي دي الوهابية هي دي الوهابية التي ندعوها أنها جاءت تقول للناس لا تقول يا فلان وقول يا ماذا يا الله هل هذه مسألة يختلف عليها اثنين ها ما يختلف عليها اثنان أصلا كل المسلمين متفقين على ان لا ندعو إلا من ولا نسبح إلا لمن ولا ننذر إلا لمن بس هذه المسألة منتهية لكن الحقيقة بل كذبوا بما لم يحيط به بعلمي بل كذبوا مما لم يحيطوا بعلم زي المساله اللي احنا ورثناها ابا عن جد ما تبقاش حنبلي طب ليه ما تبقاش حنبلي امال امام احمد تلميذ من الشافعي فمن كان حنبليا فهو شافعي طب والشافعي كان تلميذ من مالك يبقى من كان شافعيا فهو ايه مالكي زعلان من امام احمد ليه سبب المساله سياسي اصلا لان امام احمد دولة بني العباسي التي قامت بضربه وسجنه بسبب مسألته خلق القرآن فمن يومها بغض الناس في ماذا؟ في الإمام أحمد وفي مذهبه من لو ضرب دوجدت أن الإمام أحمد مذهب 90% من مسائل المذهب توافق الجمهور وغالبا كده تقرأ تلاء الجمهور فين؟ في كفة ومذهب الأحناف في بكيف يعني 90% من أقوال الإمام أحمد وافق فيها من الشافعي وإيه ومالك يبقى لماذا هذه التهمة بسبب ماذا ما كان من الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن يبقى مسألة لا حقيقة لها شرعية نما حقيقتها دخل في أبسيس واضح فننتبه إلى هذه المسألة اللي هي قضية المصطلحات القضيه الثانيه ننتبه الإنسان يعادي شيئا أنه يجهله زي واحد كم يعادي الشيخ الالباني عداء شديدا وتكلم فيه فبعض الطلب قالوا طب روح كلم الشيخ والتقي به فراح جلس مع الشيخ الالباني وتكلم معه فوجداه على غير الصوره التي يتكلمون وحكون عنها فقال له انا احمد الله أنك تغير برضو فقال له من قال لك أني تغير هذا يعرفني قبل عشرين سنة فسأله إن كنت أنا إيه تغيرت ولا لا لكن هذا الذي عدا عداله لأنه لا يعرفه يجهله والناس اعداؤه ما جهلوا كما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا إيه؟ ما هو المشركين ازاي زهدوا الناس بدعوة الإسلام بداوا يسيروا حوالين النبي عليه الصلاة والسلام دصابئ بيفرق ما بين الأب وإيه؟ وابنه ده بيفرق بين المرأة وزوجها ده خرج على دين قومه ده ساحر ده مجنون ده شاعر مش يدي اللي كان بيتقال لا تسمعوا لهذا القرآن وإيه ولغوا فيه لكن كل من اقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام وبدأ يتعامل مع شخص فإن اللي كان بيحصل كان بيجد خلاف ماذا خلاف ما يقول الناس بيجد شيئا آخر بيجد عقلا وإيمانا وقرآنا لا شعرا وأخلاقا وأدبا يجد خلاف ما يقول الناس إياك أن تعادي شيئا أنك تجهله أطلب ماذا أطلب الحقيقة أطلب الحقيقة ولا تعطي رأسك لغيرك ولا تملأ سمعك بما يشحن, إيه؟ بما يشحن قلبك فالناس الوهاب وهاب فأنت تعرفه اقرأ دعوته وكيف نشأ الدعوت؟ اقرأ ماذا حصل له في الدعوة؟ اقرأ ماذا يقول قبل أن تعاديه خاصة أنه يقول كلاما لا يختلف عليه سنا من المسلمين لا ندعو إلا الله دي مسألة يختلف عليها أحد لا نزبح إلا لله لا نرفع عيدنا إلا لله لا نستغيث إلا لا نسأل إلا الله هي هذه هي دعوته في مجملها في مجملها وفعلا يا ويل الدين من السياسه ان فعلا يا ويل الدين من السياسة لما بتدخل يعني ممكن تخرب على الناس ماذا دينهم زي ما بغضوا الناس في الامام ايه احمد رحمه الله وما هو الا تلميذ الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى الوقع الثالثه ان احد الناس اعطى للشيخ الالباني كتابا قال له انظر فيه فإنك إن أقررت ما فيه فسوف يطبع يعني احنا منتظرين رأيك في الكتاب فوجد فيه حديثا ضعيفا قال الرجل الكاتب شفت تساهل الناس في دينهم رواه مسلم رواه ايه فالشغل الالباني رجع له قال له كيف رواه مسلم هذا هو ضعيف اصلا لا يصح قال, له قال الامام مالك رواه مسلم قال له في موطا مالك رواه ايه قال له كيف يكون في موطا مالك رواه مسلم ومسلم اصلا ما ولد الا بعد مالك بزمان فازاي مالك هيعزو الحديث الى ايه مسلم ومسلم لم يولد بعد اصلا لأنه معروف ان مالك تلميذ الشافعي وتلميذ الشافعي من؟ أحمد وأحمد من شيوخ البخاري ومسلم يعني شو بين مالك وبين مسلم أديه بتتكلم في مية مية سنة مثلا تقريبا فإزاي يرويه مسلم طيب وبين أحمد ومسلم بتتكلم في إيه؟ من خمسين لمية سنة وده يدلك على شيء تساهل الناس في هذا الباب الخطير وهو باب ماذا باب الأحاديث والعزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسبة الأقوال إليه ودي مسألة خطيرة كيف ضاع دين النصارى لأن أي واحد أعد في أي حتة ممكن يقولك إيه قال المسيح عليه السلام أي واحد أعد في أي حتة. والمسألة دي مهمة جدا ذلك النبي عليه السلام قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين يبقى إياك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ماذا وشوف الصحابة ماذا فعلوا في هذا الباب بقى. عمر يأتيه يأتيه أبو موسى الأشعر يطرق عليه الباب سلاسا وينصرف فقال يا أبا موسى لماذا انصرفت قال علمت بأن ايه قال له إن لم تأتني ببينة على ما تقول علوتك بدرة أضربك قل ان الرسول قال هذا الكلام فين؟ فذهب إلى المسجد فقال أدركوني إن عمر ينكر أن الاستئذان سلاسل فقالوا لا نرسي لنا معك أصغرنا فأرسلوا أبو سعيد الخدري ليعلم مع عمر بهذا شو التسبيتة عمر في الرواية والتسبت من عبد الله جابر بن عبد الله مع عبد الله بن ونس قصة مشهورة سافر ستة أشهر كاملة وربط الدابة كده وقال الجريان دهيد عم وليلو جابر ابن عبد الله. قال له جئتك أسألك عن حديث سمعته من الرسول دا. ماشوف صافر ستة أشهر عشان يتسبب لكن اليوم من الشيء المحزن إن الناس إيه؟ مجرد إن يقرأ من كتاب قال رسول الله يروي على الناس. مجرد إني يسمع يروي على ليه على الناس. والله العظيم بلغ الأمر ببعض من قال كده بنفس الناس. ألو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلب للقلب رسول. الناس مجرد ان يستحسنوا كلمه ايه يروها على انها منسوبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولماذا ونحن الله قد كفانا يعني عندنا صحيح البخاري عندنا صحيح الامام مسلم يعني ربنا كفانا بالكتب الايه الصحيحه الموثقه فالانسان يحتار فشوف مع ان هذا رجل يرتاد المنابر راح يقول للشيخ رواه الايه الامام مسلم قالوا طب كيف علمت ان مسلم رواه ده ضعيف اصلا قال له ما الإمام مالك قال رواه مسلم مع ان دا داعيه بيصعد المنبر اللي ارسل اليه هذه الاوراق طب كيف حال بقى الناس اللي فين اللي في الشوارع والطرقات وكم من حديث ضعيف ضيع دين الناس يعني في احاديث ضعيف كانت سببا لضياع دين الناس زي الحديث المغرب غريب ايه يا عم الشيخ الرسول قال المغرب كوهرى فالتقطوها وتبص تلاقي المؤذن من لا إله إلا الله دي في نفس واحد الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا إله لماذا؟ المغرب قوارة فالتقطين والحديث موضوع دين الشيعة ده كله قائم عليه على احاديث موضوع انا مدينة العلم علي بابها يبقى علي محدث ملهم يبقى علي معصوم يبقى علي رضي الله عنه هو اللي عنده العلم الاخر. فلنحذر هذا الباب حديث الموضوع والضعيفة النبي عليه الصلاة والسلام حذر قال من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده منين من النار فدي مسألة مهمة جدا الوقعه الأخير عشان أختم وبإذن الله نجعل حصة الحسين بعد العشاء إن شاء الله تعالى حصة الحسين رضي الله أن الشيخ الالباني كان يصلي بالناس بصورة الكه صبيحة يوم الجمعة فركع فسجد نصف المسجد ده دليل على ايه الناس بتصلي ومش دريانه الشيخ ارى لانه خلاص صبيحه يوم الجمعه طب يوم الجمعه يوم ايه سجدة يبقى لازم يبقى في سجده اولا سجدة التلاوه يوم الجمعه ليله صبيحه الجمعه ليست واجبه ثانيا سنه يشرع ايه تركها ثالثا رب العالمين قال اذا قرئ القران استمعوا له ويه وانصتوا ولمن بيقرا ليه تاديت واجب ايه سر القراءه في الصلاة قال الذي إذا سمعتموه وحسبتموه ماذا يخشع يبقى المطلوب الخشوع في هذه القراءه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الايمان مش بيقرا لنفسه يا اخوان بيقرا لماذا من أجل الخشوع وله والتدبر لذلك شوف قالوا إن أبا بكر رجل أسيف فإذا صلى لم يملك دمعة فأبا بكر فاهم القضية إن دا موضع إيه؟ موضع بكاء موضع دمع،, دمع موضع خشوع موضع تدبر موضع الصلاة شوف لما نصف المسجد يزجد دليل على أنه لم ينصت إلى قراءته إمام فضلا أنه لم يعي أصلا ماذا قرأ الإمام يعني الإمام مثلا يقرأ آية سيقولون ثلاثه رابع كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم فلا تمار فيهم إلا مراءً ما يعلم عدتهم إلا قليل فلا تمار إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا الله أكبر طب دي فيها سجده فيها سجده هذه طب لماذا يسجد الناس دليل على أنهم اصلا لم يعقلوا ما قرأ من إمامهم قبل أن تتحول صلاتنا يا إلى صلاة النصارى النصارى بفهموا حاجة في الصلاة الصلاة بتجري بلغة اصلا لا يعلمها كثيرون ليه اللهجة ليه اللغة المصرية ليه؟ القديمة ولا حد فهم حاجة اصلا قبل أن تتحول صلاتنا إلى هذه الصلاة رب العالمين يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فدي واقعة مهمة جدا من حياة الشيخ هو الشيخ نفسه يعني بيتعجب ليه لأن الناس معتقدين وجوب سجدة التلاوة يوم الجمعة ليست واجبة بل الإمام أحمد سئل عن مثل هذا قال وأين بقية القرآن يعني تصلي ويه وتترك تفعل وتترك وليست سجدة التلاوة واجبة أصلا سيدنا عمر لما صلى بالناس يوم الجمعة فقرأ صورة النحل قرأ آية السجدة فلم ينزل ولم يسجد فقال عمر فعلت هذا لتعلم أنها ليست, إيه؟ ليست بحتم يعني ليست واجبة الأمر الرابع أن توقفت بتاعي ما يقرأ له الإمام وتنصت إلى ما يقرأ الإمام إن شاء الله تعالى سنصل صلاة العشاء حتى لا تتأخر معنا ومسألة قتل الحسين أو من قتل الحسين رضي الله عنه وارضاه إن شاء الله تعالى محلها عقيبة صلاة العشاء بإذن الله وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم